وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَخِذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ اللَّهِ مَن يُحْمَنِهِمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن أنت الأرض لهم قصها من أطرافها أفهموا الظالمون